تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم عيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبابا ما ترى في خلقه رجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كروتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسنا وهو حسير ونقد زين فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمى ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير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 امشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكرموا من رزقه واليه انشور اامنتم من في السماء ان يخسف بكل ارض ان يخسف بكل ارض فاذا هي تمور ام همت من في I'm you, I'm a بل في عتو ونفور أفمن ينشي الكب على وجهه أهداهم أهدا iman eden ki torcha الار اي تر ان لك اليوم و من معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه